قد أخلح المؤمنون حتى Hello, Laura. you need تكبرين بي سامر تهجرون تهجون فَتَعالى عَمَّ اشْرِكُونَ وَرَبِّ إِنَّ مَا يُرِيْنِي مَا يُعَنُّونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي في الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَانا أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لقادرون. ادفع بالتي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يصيرون. نَحْنُ أَعْلَمُ لفضيله الدكتور It's uh a -huh.